واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها وَلَمْ تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا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 وَيُرصلِل لَْهَا حُسبَْانَ منن السماء إَا تُصبحِ حصيدًا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 هناك وَلا ية لِلههِ الحّه وَ خَر ثَوابَ وَخَيْر الناقُباء وظْرِب لَهُ مثلَ الحياةِ الدُّنْياكمَا إن أَنزَلناهُ منن السماءاء فَختَ طببهه نَبات الأرض فَختَل طببهِه نَبات الأرضِ فَأَصبحَهشيمًا تَدْرُهُ الاح وَوكان الله علىُّ شيءَئ م قَدرا.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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين